يا صاحباني عن سكوتي نزعني يا صاحباني عن سكوتي نزعني وش عادي الكلام الحكيت خل الشقايا قابل أضراح بعني خلف ما حي دام الزمان اللي وفالي خادعني ونفس الزمان اللي يضحك بكت في كل حلم شوف جرحي وطعني وبكل جرحي موت حلم بانيته وبكل جرحي موت حلم بانيتك يا صاحب اللي عن سكوتي ينزعني وش عادي أمتعك الكلام حكيتك خل الشقايا قابل أضراع ضعني وخلف مال حين تلهو شكيته احيان احس اني بالاحزان معني وارتب احزان الزمان ويا ليتا ليته يشوف الحاله اللي وضعني فيها ويعطيني في يا كم وفيت الواحد ما نفعني ويا كم نساني واحد ما نسيته ويا كم نثرت من الحروف وجمعني حزن على وجه القصايد قاريته حزن على وجه القصايد قريته يا صاحب اللي عاد ينزعني وش عادي ينفعك الكلام الحكيتا خل الشقايا قابل اضرع ضعني خل شيلت لو ويا كم شكيت من السهر ما سمعني ليل على رجوة صباحي قضيت مضطي وهمي عن حياتي منعني مضطي وشف بين المعالي قبيتا حتى الحبيب اللي وصلت قطعني باع الغلا وانا لوصل شعره حب بقلبي لا تفاني دفني يا كم قسى قلبه ويا كم هويته يا كم قسى قلبا ويا كم هاويتا <تصفيق> يا صاحب اللي عاسك وتي نزعني وش عادي أمتعك الكلام الحكيتا خل الشكاية كابل أضراع ضعني خل الثمان الحين لا وشاكيته راح وتركني والفضا ما وسعني من حزني اللي بالمحان يطوت يا صاحبي لا يكبر الجرح دعني أهم في قسوة زمانه ما مات يعني أنا تايه و يعني إني أعيش بعالم ما لقيته يعني أنا تايه و يعني إني أعيش بعالم ما لقيته إني أعيش بعالم ما لقيته يا صاحب اللي عاد سكوتي ينزعني وش عادي ينبعك الكلام حكيته خل الشيقى يبقى على حيلتلا وشكتا